بسم الله الرحمن الرحيم الف لام ميم صاد كتاب انزل اليك فلا يكن في صدرك حرج منه لتنذر به وذكرى للمؤمنين.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 من قرية اهلكناها فجاءها بأسنا بياتا او هم قائلون فما كان دعواهم اذ جاءهم بأسنا الا ان قالو انا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 ولقد مكناكم في الأرض وجعلنا لكم فيها معايش قليلا ما تشكرون ولقد خلقناكم ثم صورناكم ثم قلنا للملائكة اسجدوا لِآدَمَ فسجدوا إلا إبليس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 قال فاهبط منها فما يكون لك أن تتكبر في ذا فاخرج إنك من الصاغرين قال أنظرني إلى يوم يبعثون قال إنك من المنظرين قال فبما أخويتني لا أقعدن لهم صراطك المستقيم ثم لأتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أي مارهم وعن شمائمهم وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ قَالَ اَخْرُجْ مِنْهَا مَذْؤُومًا مَدْحُورًا لَمَنْ تَبِعَكَ مِنْهُمْ لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنْكُمْ أَجْمَعِينَ وَيَا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 وقاسمهما إن لَكُمَا لَمْنَ النَّاصِعِيْنَ فَدَلَّا مَا بِغُرُوْرٍ فَلَمَّذَا قَشَّرَتْ بَدَتْ لَهُمَا سُوءَ أَبُومَا يَخْصِفَانِ عَلَيْهِمَا مِن وَرَقِ الْجَنَّةِ